قل يا أَعْبُدُ الكافرون لا وَلَا ما تعبدون ولا أَعْبُدُ عابدون ما أعبد ولا أن عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم وليدين